وَلَا يَتَنَاهَى عَنِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن تُؤْلُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْعَافِي وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَفِيفَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ